قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاج أيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل عند الله عهدا فلن الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخرنا ميثاق غني إسرائيل لا تعبدون إلا حسن وقول الناس حسن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تعليت إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا قبنا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرضتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هم تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقا من وَمَا أُمِنَ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ لَقَدْ آمَنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يردون إلها شد العذاب، ومن الله برا فلنعم تعملون، أولئك الذين, أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب، ولهُي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 قَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ وآتي وَأَتَيْنَا عِيسَى بَنْ مَظِيمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا فَسُكُوسْ تَكْذَرُ تُمْ فَفَرِيقٌ كَذَبَتُمْ وَفَرِيقٌ تَقُتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ فَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ثَقَلِي مَا يُحْمِلُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء قل فلم تقتلون الله قل فلم قتلون أنبياء